حياتنا كل رمضان يا ربي تجعل تجعل حياتنا وقيامنا وقعودنا كلنا أخلاق رمضان وأخلاق القرآن وأخلاق الإسلام جماعة إن شاء الله اليوم على قدر ما معنا من الوقت فضبطنا صحبتنا في حق أنبيوك مخلوق أنبيوك أندار أنبيوك إنسان من سيدنا محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام هل يقول لنا؟ يقول من محمد عليه الصلاة والسلام فأجتم بشرح روحه قالوا أخوان حياة بلا النبي قرى اللقية حياة بلا النبي ما فيها طعم حياة بلا النبي ما فيها إيمان حياة بلا النبي ما فيها حضور يا رب لا تخلينا محمد يا رب لا تخلينا بل لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إن سنفت بحرمتك يا رب هذا الشهر المبارك وحرمت حبيبك محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام أشكر الغدان الذي عليه الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله هذا الصيام الصادم ما بي أنا منه ويا سيدي يا رسول الله به منه كرجه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله به منه كرجه يا رسول الله تبقى لهذا السياس لأعطيه المساعدة فأروح في صلبة أكلاك فأروح على الضحن وأجي تسمع يا حبيبي أبو حمد جلدان الله الله الله الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام قال للسياس يا يعني تريدها قال اشري مين. السياد مش رجل. قال له هل غزاني حاله لتنزده كده يجب خطبه. قال ملكي فارس. لها افراق. اتروح اترزق عن اوتيتي. ها ها قال يا محمد. الانفلاق من بعضها. حيوانها ما افلقوا الغزان وطير جاعيتي. له ايش تريد. أنا سعد يا الله الله الله, الله الله الله الله الله الله يا سيدنا رسول الله يا سيدنا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الذي عليه السلام والسلام انت يا رسول الله قلت هذا الغذاء ما هو حقراته اما يعرف الذي امين في الانسان. قال هل هذه الغذاء قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الثياء. اما هذا الثياء ايضا بمشركة ايمان ضعيفة يتبثة. قال لا محمد يتبث قال تجي. الحيواني يسروح. لا عند افراغها. قد تتكلم بلسانة. قالوا يا يا ماما. فاسحانه هزري كده سيارك الطابلي. وهنا الخبير. كد جيده كان رضعكا. وقالوح النبي عليه الصلاة والسلام كنت فيك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. اشفال ارزاق قالوا والله والله حليقي علينا سبحانك يا فضل محمد عليه الصلاه والسلام الله الله الله الصلاه الله. الله الله. الله والسلام عليك يا رسول الله احلى منك صارت يا حبيبي يا رسول الله احلى يا حبيبي يا رسول الله الشدر في كلامك يا حبيبي يا رسول الله الحب لا يصفع يا حبيبي يا رسول الله يا مولاي يا محمد نجوس لك يا حبيبي يا محمد يا مولاي يا محمد نشمت صلوات يا مولاي يا محمد نشمت صافية زكاة نشمت يا ديمو في هذا يا مسلم أربعة صاحب قضايا السلطنة يا مسلم يا مسلم في, في, في هذا وضع لا إله إلا الله. يصلى على الضيار يجي فردان يصلى غزان الجافي الله الله جاء الغزاني الضيار صلى على في الغزالي يجيه صلى الله الله الله الله الله الله لا تقرأ شهدك القصيد حلاقاً في الغزالي أستلفت يا الله ارضع فيها يا يا محمد والله الغدل معي كثير. قالوا والله حبيبي حرام عليها. نمو أصل حين كثير جفاء الحبيب. وقمت عليه الصلاة والسلام. الله الله. الزياد قال جثاً قال آجابة. قالوا يا حبيبي يا محمد. قالتوا أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت يعني المراقل والسلام. جاء وقتك يصطف فروة جلد. على خدمة خوة. قلني بقى غياب خرق. ما كان فيه وما بعد. سواله غنبر اوش درجة. استعلم فجويب استعلم على وشغل باع المليون قم باع الأسف لصلاة الصم والروح وقل برضها أقول لنقو ولا نرى ولنقو جوية إلا على الأرض أفل ويا وإن حال من الغيب تقول النبي عليه الصلاة والسلام حلقة جعش قد كاي صندي صلاة الليل حوالي متر كعه فوجه أحلى صلاة الصم والصوم الصلي يا سلام والسلام لا, لا إله إذا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام طلع النبي للمنبر ثلاث خاطر قرب الزجائي خلق عليك. هو المنبر لتلع بقية حلف الصحابة يقول ان سمعنا اجتمعنا حنين الجذع. بقية حلف كما يذكى من قلب الزجائي الخنوة. الله تهتد لما قال نبي عليه الثلاث والثلاث. ما بك يا جذع. ليش يا جذع. تنجي يا يستجاب لي النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الجذع الله الله الله الله يا سيدي يا رسول الله.